Book two Three in sedem, da set Thalafatun wasabjoun Thalafa wasabjoun Smeti Al samahu bi amali samah auto هل صرت يسمح لك ان تقود السياره هل صرت يسمح لك ان تقود سيارة؟ علي جي سماش هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر علي aliže smeš sama هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج سميتي يسمح يجوز يسمح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 هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشيك se هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ لحظه سمو لي مجرد أن اتصل <تصفيق> بالتليفون؟ اتسمح لي مجرد أن اتصل بالتليفون؟ <تصفيق> لحظه <تصفيق> أتسمح لي مجرد سؤال؟ لحكو سموني كاي بوفيم؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أن لا يسمح له أن ينام في المنتزه لا يسمح له أن ينام في المنتظة لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن يناام في السيارة اسمبات ننجزنشكي بستاي لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار سمي مو سستي اتسمح ان نجلس اتسمح ان بقائمة الطعام اتسمح بقائمة الطعام هل يجوز ان منفصلين هل يجوز ان ندفع منفصلين